في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما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 فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلٌ مُّقْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ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 يوم يخرجون من الْأَجْدَاثِ سراعا سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون